117. وإن أحيجكم من أرضكم فماذا تأمرون 118. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين 119. يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا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 117. سحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم 118. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقظ ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين